فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها لذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسطياها فكذبوه فعقروا ذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاط عقباله